يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَل وَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرِيَ فِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدُرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهُ غَادٍ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُبْصِرِينَ فَالْتَقِطْهُ قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان في فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ننفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لأولاء ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 وكذلك نجز المحسنين ودقل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 وَلَمْ تُنَفِّسِ فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ قَائِمًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتُنْصِرَ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ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 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عزى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من ناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقع لهما مَتَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي على اسْتِحْيَاءٍ عَلَى الصحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقفن جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت تاذير ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان امكح احدى بنتي هاتين على ان تؤجرني ثمان يا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشفق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عبوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وساغ بأهله آنس من جانب اطور نارا انَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُورٌ إِنِّي آنَسْتُنَا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَمَرٍ أَوْ من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمد في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إن أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهدز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَقْصُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاطْمِئِنَّ إِلَيْكَ جَنَاحَ كَمَالِ الرَّحْمَةِ فَذَنِكَ مُهَانًا مِّن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَقَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 قال سنشد دع عضدك باخيك ونجعل لكما سلقانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم وسَآبِ آيَاتِنَا مَنَّاتٍ قالوا, قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى ربي لَمْ يُؤْمِنْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أيها هل ملاء ما علمت لكم من اله غير فاقد ليا ما على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي اقلع الى اله موسى واني لا نُوحٍ مِنَ الكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَغَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْكَعُونَ فَأَقْضَيْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 ناس و هدا و هدا و رحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بداني بالغرب اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكن إِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ فَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ تَبْدَأُنَ بِالطُّورِ إِذْ نَاَيْنَا وَلَا كِرَاحِمَةٍ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نذير قَدْ عَلِمَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَؤلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَن نَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَلَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُوا لَئِنْ أُوتِيَ مُثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا وَدَيَّ موسى مِن قَبْل قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَتُوبُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُ مَا اتَّبَعُوا إِن وَنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَمَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِن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 أولائك يؤتون أجرهم مرتين بما قضوا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساجنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقِنُونَ فَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنِ امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 هُمْ كَمَا قَوْيْنَا تَدَرَّؤْنَا إِلَيْكْ مَا كَانُوا إِيانا يَعْقُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا العذاب. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا ادَّعَيْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعِمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَقْضِ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَادُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم فهَا وَجَر مَبَ إلَ يَم القامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيرُ وَ مَنْ إلَهُ غيرُ وَه فيكُ بِلَّ تَسكُ نَ في وَمِرُوَاحمَده جَعَلَ لَكُمُ الليلَ وََّهَا غَل تَسكُنُ فِيه وَلتَبَتَغُومِ فَقْله وَلتَبَتَغُومِ فَبلهِ وَلعَكُم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَمَا زَعَمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا فَقُلْ مَا هَاتُ بُرْهَانَكُمْ فاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنَ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَآبًا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 وَاَثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَرَجَعَ عَلَى قَوْمِهِ فِي دِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ لَهُ لَذُّو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ من يوم ما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون ويك ان الله هذا سقر رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَتَفَّدْنَا وَيَكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراد دك إلى معاد قل ربي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 نَوَهِيِرَ الْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ أَن أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تبعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون